بعد موتها أن اسم السبهام وقلنا إنه للاستبعاد وقال بعضهم إنه للاستعجال والتمني كأنه يقول متى يحيي الله بعد هذه الأرض؟ ها هذه القرية بعد موتها وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان والتجارة وغير ذلك فمتى يعود عليها ما كان من قبل أو أن المعنى أنه استبعد حسب تصوره استبعد أن الله عز وجل يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقا وقال كيف يحي الله هذه, الأرض هذه القرية بعد موتها وسمها ميتة لأنها كانت في الأول عامرة عامرة بالسكان و. سيتبين لنا فيما بعد أن الموت والحياة قد يوصف به الجماد قد يوصف به الجماد وإن كان هو في الأصل غير قابل للحياة والموت قال أننا يحيي هذه اللابعد موتها ولكن الله عز وجل رحم هذا الرجل والله سبحانه وتعالى قد <تصفيق> يهيئ ويقيد للإنسان من الأمور الكونية ما يزداد به إيمانه نعم إما بأن يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعوته ويعرف إن هذه إجابة دعوة لا شك وإما أن يرى أمور أخرى تيسر له وتسهل نعم فيزداد بذلك إيماناً، بل ربما ما يزداد إيماناً إذا رأى أموراً وتتعسر عليه وتنت كيف يعرف أنه قد غفل عن ذكر ربه؟ إذا رأى أموراً تتناقض يصلح الشيء يوم ولا ما له تعالى يصلح، يتعب عليه، وإذا المصلحة في عدم ذلك، وهكذا هنا إذن يعرف. أن الله قد أغفل قلبه عن ذكري لأن الله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ذكري واتبعه وكان أمره فرطا فإذا عرفت أن أمورك فرط مات السفيد سين الشيء تهدمه فاعلم أن في قلبك غفلة عن ذكر الله وهذا يزداد به إيمان الإنسان المهم من هذا الرجل من الله عليه عز وجل بهذه الكرامة قد يجريها الله عز وجل على يد أوليائه ثقوية لإيمانهم أو إحقاقا للحق يعني تثبيتا لهذا الإنسان أو إحقاقا لحق يحتاج الناس إلى إحقاقهم يكون عاما فمثلا الذي جرى لثابت من قسم من رضي الله عنه بعد أن مات ورأه صاحب له في المنام وقال له إنه مر علي رجل فأخذ مني الدرع ووضعه تحت بورمه في أطراف القوم وعنده فرس تستن فلما أصبح الرجل هذا في وقت الإمام ذهب إلى خاد بن وريد وأخبره بما رأى قال له رحل رح للمكان هو قال لك رح للمكان ووجد الأمر كما وصف ثابت نعم هذا نوع من الكرامات بلا شك أن الله حافظ على ثابت ما له بعد موته طيب وقد يكون للحاجة لحاجة المسلمين إلى هذه الكرامة كالذي وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين كان يفتح بلاد الفرس بلدا بلدا حتى وصل إلى نهر ججلة لما وصل إلى نهر ججلة وجد الفرس قد كسروا السفن والجسور أغرقوا السفن وكسروا الجسور ما يقدر يتجاوز يقال إنه نادى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له أعطنا من كيدك لأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق قال والله ما عندي شيء شو شو بقول بحر نهر يجري ما عندي شيء لكن دعني أنظر في العسكر إن كانوا على الاستقامة والحق فإن الله سينصر هذه الأمة وليست هذه الأمة في أدنى من بني إسرائيل الذين فلق الله لهم البحر ولكن دعني أمهلني ذهب الرجل سلمان يتفقد الجيش وش وجد الجيش وش جيش رهبان بالليل فرسان في النهار في الليل قيام فشوع بكاء وفي النهار ليس لهم هم إلا إصلاح شؤون الحرب والجهاد فرجع إليه وقال والله رأيت القوم على أحسن حال ولكن توكل الله فكر سعد بن وقاص رضي عنه رأى أن يعبر النهر فأمر بالجيش فتجهزوا وقال إني واقف على النهر ومكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالث فاعبروا باسم الله فلما كبر ثلاثا عبروا على النهر عبروا على النهر وهو يجري نهر مهو, مهو بحر يجري جريان والفرسان والإبل والرجال والر على أرجلهم ما غرق أحد حتى إنهم ذكروا إن الفرس إذا تعبت قيض الله لها ربوة فوقفت عليها السريح. من الله على كل شيء قدير حتى عبر النهر لما عبروا النهر ورآهم الفرس قال والله انتم ما تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا ولا طاقة لكم بهم يلا اهربوا فهربوا ثم دخلت الجوش الإسلامية ولا نقول العربية كما يقوله القوميون قاتلهم الله نقول دخلت الجيوش الإسلامية إلى عاصمة الفرس المدائن وأتوا على تاج كسر تاج الذي إذا جلس رفع فوق رأسه كبير يعني ما شالوا ما حملوه إلا على جملين حتى نقلوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منين من وراء النهر إلى المدينة قالوا إنهم نقلوه على جملين جملين نبطوا بعضه البعض وشالوه لما في السيارات ولا في السفن حتى وضع بين يدي أمير الممين عمر رضي الله عنه هذا الرجل الذي لا يلبس إلا ثوبا مرقعا ولا يتوسد إلا الرمل في المسجد أو الحصى يوضع تاج كسرى بين يديه فالعزة لله ولرسوله وللمؤمين ليست بكثرة الجيوش ولا بقوتها ولكنها في الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمين ولكن المنافقين لا يعلمون طيب لما رأى عمر رضي الله عن هذا التاج الآل والجواهر مرصع بها ما فقد منه ولا واحدة قال والله إن قوما أدوا هذا لأمنا الله أكبر ولكن نقول صاروا أمنا لما كنت أمينا لما كنت أمينا صاروا أمنا ولما عدلت صاروا عدولا نعم المهم أن نقول إن هذه التي وقعت لسعد بن أبي وقاص صلى الله عنه كرامه. يقصربها إيش؟ نعم حاجة المسلمين إلى ذلك دف حاجتهم لأنهم ما عندهم سفن ولا جسور فاحتاجوا إلى هذا. ووقع نحو ذلك للعلاء بن حضرم رضي الله عنه حين غزل البحري فهذا هذه الكرامة. حصلت لهذا الرجل الذي قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها أماته الله عز وجل مئة عام أماته موتا حقيقيا وهنا موتا حقيقيا ثم بعثه وقول مئة عام سبق قبل قريب أن بعض العلماء يقول إن مئة عام ليس متعلقا بأماته لأن الموت موت معنى أن يرد على الإنسان ويموت يعني ما يمتد ولكن الذي امتد هو الإبقى أبقاه الله وعلى كل حال فالمعنى واضح سواء قلنا إنه على تقطير عامل أو أنه, متعلق أو إنه متعلق بأماته نعم أماته الله مئة عام مئة عام من مئة عندي أنا نعم فيها ألف بين الميم والهمزة والميم مكسورة الميم مكسورة والالف عليها دائرة عليها دائرة إشارة إلى أن الألف هذه تكتب ولا ينطق بها، وبهذا نعرف خطأ الذين ضيعوا مشيتهم مشيت الحمامه. الغراب يقول إنه أراد أن يقتدي بالحمامه بالمشية، جاء يوم من الأيام بقلد الحمامه عجز يقلدها جاء بيرجع المشي الأولى ولا ضيعها، فلا هذا ولا هذا. في ناس الآن يقولون مئة عام كيف ينطقون بها ماء سبحان الله الميم مكسورة وأنت تقول مائة هذا اللغة مه اللغة عربية مائة عام ومن قال مائة في القرآن فقد لحن لحنا يجب عليه أن يعدله طيب بالنسبة بعض العلماء بعض الكتاب المعاصرين قالوا ما دامت المسألة ما دامت المسألة فيها تشويش فلنكتب مئة كفئة كفئة يعني مين وهمزة وتاء مئة عام وهذا صحيح لأن ما دام لمن خل الناس يخطئون علشان كتابة الألف طيب وقالوا مئة عام من كلمة عام منه مشتقة قالوا من العوم وهو السباحة لأن الشمس تسبح فيه على البروج الأربع على الفصول الأربعة هكذا قال بعضهم وهذا واضح على هذا الرأي العام لازم تدور الشمس على الفصول الأربعة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج. المذكورة في قوله حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجدي فكذا دلون وذي آخرها الحيتان الحوت هذه 12 برج للفصول الأربعة كل واحد من الفصول له ثلاثة نعم، طيب وقيل إن كلمة عام غير مشتقة فهي مثل كلمة باب وساج وما أشب ذلك من الكلمات التي ليس لها اشتقاق وأنها كسنة يعني ليس لها اشتقاق وأيا كان فالمعنى معروف مئة عام ثم باعته فماتوا مئة عام ثم باعته ولعلك تقولون ان المتوقع أن يقول ثم أحياه ليقابل أماته لكن البعث أبلغ لأن البعث فيه انزجاء وسرعة نعم ولهذا نقول إن بعت الغبار بالريح وما أشبه ذلك من الكلمات تدل على أن الشيء يأتي بسرعة فهذا الرجل بعثه الله بكلمة واحدة قال ها كن كن حيا فكان حيا ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قوله قال لا شك أن فيها ضميرا مستترا يعود على الله لأنه قال أماته ثم بعثوا قال كم لبثت أي الله فهل هو الله عز وجل أو هو ملك من ملائكته أما ظاهر القرآن فالقائل هو الله ولا مانع من أن الله تعالى يقول هذا يسمعه كلامه وإن لم يره كما أسمع موسى كلامه ولم يره وكما أسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلامه في قيث المعراج ولم ولم يرهم وأما من قال إن إن قال أي قال الله له بواسطة ملك من الملائكة فلا شك أن هذا عدولا عن الظاهر إن جاء به نقص عن معصوم وإلا فإن الواجب إجراؤه على ظاهره على ظاهره لأننا لو قلنا قال له الملك سيقول لنا ربنا يوم القيامة من قال لكم قال له الملك القرآن أماته الله الفعل الله ثم بعثه من الله قال هيا الله كيف نقول ملك فالواجب إجراء النص على ظاهره حتى يقوم دليل يجب المصير إليه قال كم لبثت يعني كم لبثت من المدة والمدة مئة عام قال لبثت يوما أو بعض يوم كيف يوما أو بعض يوم يعني إما هذا ولا هذا على الشك أو على التنويع على الشك قال العلماء وإنما قال ذلك لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار فقال لبثت يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته أو بعض يوم إن كان هو اليوم الأول قال الله له بل وبل هذه للإضراب ابطالي ولا انتقالي ابطالي يعني بل لم تلبث من بعض يوم بل لبثت مئة عام الله أكبر مئة سنة وهو ما علم كيف مرت عليها المدة هذه ما هي قصيرة لكن لنا أن نضرب مثلا في النائم النائم إذا سهر في ليالِ الشتاء وشتكون الليل عليه من الطول، طوي طويل, ها؟ طويل, طويل جداً. يقول وكل أطرى الليل إذا نام من يوم صل العشاء ولم يستيقظ إلا في أذن فجر، ما كان الشيء كأنه لحظة من الألحان. لا سيما إن كان لصب. استمعت على منع من من الحلم. الشيطانية أو أو أو النفسية هي تحدث بها نفسه، فهو ما شاء الله يروح عليها الليل لحظة، نعم. طيب. المهم أن هذا فيه دليل على أن مفارقة الروح البدن تستوجب أن يكون الزمن قصيرا. قال الله تعالى له: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلّى. الله أكبر. انظر إلى الطعام والشراب، طعام وشراب بقي مئة سنة يأتيه الليل والنهار والرياح والأمطار والحر والبرد وما ذلك ما تغير؟ هل هذا على جال عادة؟ هاه؟ مو على جال عادة، جال عادة متى يتغير؟ يمكن في يوم ثاني أو في الثالث حسب الجو. لكن مئة عام ما تغير وقد قيل إن الذي كان معه تين ونبيذ أو عنب ولكن نحن لا همنا المهم أن معه, طعام أن معه طعاما وشرابا وبقي كل هذه المئة عام ولم يتغير طيب لم يتسنه هل يمنى السنة ول من السنة السنن بعضهم قال إنه لم يتسنه أي لم يتسنن أي لم يتغير لأن السنة التغير كما قال تعالى من حمأ مسنون أي متغير ولكن أبدلت النون ألفا لأن لم يتسنه لا شك إن فيها ألف محووفة وأصلها لم يتسنى فحذفت الألف فأُبديت النون ألف كما تبدل الطاء مع تكرارها مع أختها ألفا كما في قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني يتمطط هذا ما هذه هذا أصلها ه هذه تفسير أو تصريف يتسنى كذا عبد الله وش قلنا اللي قبله لم يتسنى قال وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك نظر إلى حماره وجد أن الحمار عظام تلوح ما فيه لا لحم ولا عصب إضام متناتلا في الأرض كذا أليس في هذا أعظم عبرة أن الحمار مات وذهب لحمه وعصبه وجلده نعم والطعام الذي كان بصدد أن يتغير في يوم وليلة لم, لم يتغير في هذا آية عظيمة لله عز وجل أنه قادر على أن يجع على أن يبقى ما يتغير فلا يتغير نعم كما في الطعام والشراب في مقابلته أن يكون هذا الذي في العادة أبقى من الطعام والشراب هو الذي تغير قال ولن آية الناس الواو هذه حرف عطف كما قلنا آنفا والماطوف عليه نحذوه تقدير لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس نظر إلى الحمار يقول وانظر إلى العظام كيف ننشيرها ننشزها نعم في قراءة ننشرها نعم انظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها ننشزها يعني نركب بعضها على بعض من النشز وهو الارتفاع كقوله تعالى وإن إمرأة خافت من بعلها نفوزا أو إعراضا طيب فننشزها يعني نعلي بعضها على بعض فننظر إلى العظام جاءت العظم ويركب على العظم الثاني في مكانه في مكانه حتى صار الحمار عظاما كل عظم منها راكب على الآخر في مكانه ثم بعد ذلك كساه الله لحما كس الله هذا العظام لحما بعد أن أنشز بعضها ببعض في العصب كساه الله لحما أما قراءة ننشرها فقيل معناها نحييها لأن العظام قد يبست وصارت كرمين ما فيها أي مادة للحياة ثم أحيت بحيث صارت قابلة لأن يركب بعضها, بعضها على بعض وأما قول بعضهم إن في الآية تقديما وتأخيرا لأن الإحيا بعد كسو اللحم نقول لا إن إحيا كل شيء بحسبه فالله أحيى العظام حتى صارت إيش قابلة لأن يركب بعض على بعض فتتهيى ل لحياة الحمار كله ولم يقل له يشر الحمار حتى يقال إن إنشار الحمار بعد طيب قال ثم نكسوها لحما فشاهد ذلك بعينه فاجتمع عنده الآن آية ثانية من آيات الله إبقاء ما يتغير وإحياء ما كان ميتا قد تناثرت أجزاؤه ولم يبقى إلا عظام هامدة ليس فيها حيات نعم طيب يقول ثم نكسوها لحمة. ها نعم و... أين شف يا أخي قوة التوكل على الله وحسن الظن به جعلتهم يفعلون هذا فهم أحسن ظن بالله قالوا إن الذي نصر فرع بني إسرائيل قاد على أن ينصر هذه الأمة بل هذه الأمة أولى بالنصر فعندهم ثقة بالله وتعلم أن الله عز وجل قال في الحديث القسي أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني لا لا لا لا الصوفي بارك الله فيك فقدوا شرطا من من من دعوهم وها نقول كرامات إيش الأولية وهم هم أولياء الرحمة الرحمن اللي على على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مسألة اللي على سنة الرسول صلواته وسلامه رقعة مثل هذه هذه المسألة ربما يغامرون ربما لكن لكن في ظني إن هذا الآن أمر غير ممكن لأن الرسول يقول خير الخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم فهذه الخيرية ما تأتي لغيرهم لا تأتي لغيرهم نعم يعني هاي الله عز وجل قال منهم من كلم الله من الرسل عموما نعم لكن الذين كلموا بالرسالة تكريمًا ظهرهم إنهوس عليه الصلاة والسلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام ما كلم بالرسالة تكريما جاءه جاءه الملك إيه لكن جاءه الملك لكن ما في أحد كلم بالرسالة فيما نعلم إلا موسى نعم نعم نعم لكن مو هذا الابتداء الوحي كل الرسل المكلمين كلهم مكلمين لكن ابتداء الوحي ابتداء الرسالة يعني. كل من برسالة ما نعلم أحدا كل ما بها إلا موسى نعم تابعين أكثر منها في زمن الصحابة ويعلل ذلك بأن في الصحابة تأتي هذه الكرامات بصفة آيات للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول تأتي على يده على يد النبي عليه الصلاة والسلام فتكون آية له على أن كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم، كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم، لأن معناها أو المقصود منها أن ما هذا ما كان عليه هذا الرجل فهو حق، فإذا كان متبعا لرسول كانت تلك تلك الكرامة الشهادة لأن الرسول الذي كان هذا متبوعا متبوعه على حق. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة لذلك النبي الذي اتبعه هذه قاعده كيف لا لا ما في هذا صحيح من اللي تدبر هذا يجد انها في غير الصحابة اكثر وفي الصحابة ايضا ما كثرت الا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لك والاموت توجد لكنها توجد. ما أدنسلتها. هي ظاهرة توجد. في عند يعني بكثير عن والله هي كل خبر يحتاجوا إلى توثيق كل خبر يحتاج إلى توثيق. والنساء نقول كل واحد يجيب سناد ما الرجل اللي جاء إلى مسجد فصافة في بغداد. وقام يحدث حديث إن الإنسان إذا قرأ قله الله أحد جعل الله له بكل حرف كذا وكذا لسان بكل لسان كذا وكذا لغة وملائكة كثيرة تسبح له باللين والنهار نعم والسند يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معي عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان والناس ريح. أحمد بن حنبل يحب معين عندهم ثقات نعم لما انصرف الناس ناداه الإمام أحمد قال تعال من حدثك هذا قال أحمد بن حنبل ويا ويحب معين قال ها أنا أحمد بن حنبل وهذا يحب معين ما حدثناك به قال والله أنا حسب لك عقلي يا أحمد ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت لقد حدثت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل فهجب Potti irtoaa, on jo käynnistetty. Miksi? Koska se on hyvä. Miksi? Koska se on hyvä. Miksi? Koska ما يعني مع... ترتيب ذكر أيضا أي من وراء ذلك طلع لنا ترتيب الذكر كيف ما ترتيب الذكر اي نعم لعبه ما اخذنا لان جد ما لا بده يكون صادق قبله نعم منها لا هذا فيه تقديم تاخير فقط طيب زيه؟ فلما قوله فلما تبين له فلما تبين له أي تبين لهذا الرجل الذي مر على القرية واستبعد أن يحيها الله بعد موتها أو استعجل أن لأن الله أو استبطأ أن الله تعالى يحيها بعد موتها وحصل ما حصل من آية الله عز وجل بالنسبة له ولحماره ولطعامه رحمك الله تبين له أي تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير والفائدة من القراءتان كأنه أمر أن يعلم فعلم وأقر وقال أعلم، يعني فاكون في الف في الآية في القراءتين فائدة. أنه أمر أن يعلم علما ينتفع به، فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله أعلم سبق لنا مرارا وتكرارا بأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هو بمعنى علمه عليه ادراك الشيء علمه عليه ادراكا جازما فعدم الادراك جهل وشنو الجهل هذا جهل بسيط وادراكه على يهنمك الله ادراكه على علم ما هو عليه جهل مركب وعدم الجزم شك أو ظن أوهم أو عدم الجزم شك أو ظن أو وهم فإن تساوى أمران فشك وإن ترجح أحدهما فر لا ظن والمرجوح وهم والمرجوح وهم طيب ومقام الإنسان في هذا يجب فيه العلم يعني يجب أن يعلم أن الله على كل شيء قدير وقوله أن الله على كل شيء قدير شيء كل شيء فالله قادر عليه والقدرة صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز صفة يتمكن من بها من الفعل بلا عجز دليل ذلك قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيرًا إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيرًا شف لما, لما نفأ أن يعجزه شيء قال إيش إن الله إنه كان عَلِيْمًا قَدِيرًا فإذن لو قال قائل عَرِّفُ الْقُدْرَةِ أَقُول صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز طيب عرف القوة صفة يتمكن بها من الفعل بلا ضعف لأنها جعل الضعف مقابل القوة فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ولم يقل من بعد ضعف قدرة بل قال قوة إذا ما الفرق بينهما أيهما أكمل؟ الخود أكمل؟ لا ها ال القوة أكمل؟ ها؟ كذب ولا لأ؟ فالقوة أكمل. ويأتي ذلك بالمثال أمامي الآن حجر كبير، فقلت احمل. وتحمل فحملته لكنك شلته وأنت زحر ها إيش معنى زحر يعني يا الله يا الله إح إح إح شيله معي شيله معي لكنك شلته نهضته هذا إيش طب. هذه, قدرة, هذه قدرة, قدرة لا قوة قدرة لا قوة صح قدرة لانك ما عجزت عنه حملته لا قوة لانك ضعفت يعني بعد التي ولتاجد رجل آخر قلت احمل هذا الحجر هذا الحجر قلت نعم قال بسم الله كلب تجريش هذا الشيء ذا قوة إذا ناهم أكمل القوة أكمل طيب لكن قد القوة أشمل من جهة حيث إنها يوصف بها ذو الإرادة وغير وغير ذو الإرادة يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة له فتقول الرجل قوي والحديد قوي صح؟ والقدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة إلا ذو الإرادة فتقول الرجل قادر ولا ولا تقول الحديد قادر عرفنا الفرق الآن طيب ها هذا وجه آخر نعم. طيب إذا أعلم أن الله على كل شيء قدير ذو قدرة وهي وهي صفة يتمكن بها من الفعل بدون بدون عجز وهنا قال على كل شيء قدير كل شيء هذا شامل ولا لا هذا شامل عام قال بعضهم خص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني معناه ان هذا العموم دخله التخصيص العقلي وهو ذات الله يعني على كل شيء قدير إلا ذاته فليس عليها بقادر وزعم أن العقل هو الذي خصص ذلك ولا يخصص ذلك قال ذلك صاحب تفسير جلالي رحمه الله على قوله تعالى في سورة المائدة لله من السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر وهذا القول خطأ خطأ عظيم وإن كان مراد قائله صوابا لكنه خطأ من حيث التعبير لأن نفي القدرة عن شيء مع ثبوت التعميم في قول الله تعالى والله على كل شيء قدير هذا خطأ واعتراض على الله عز وجل والعقل لا يخصص ما قاله فإن أراد بقوله خص العقل ذاته فليس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفعل كما قاله من قاله من الأشاعر وغيرهم أن نتعلق الأفعال الاختيارية بالله أمر مستحيل أمر مستحيل يقول الله عز وجل ما هو بيفعل باختياره لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث والحادث لا يقوم إلا بحادث على زعمهم فإذا كان يريد ذلك أي أن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا في نفسه فهذا حق صح فهذا غلط هذا هذا باطل لأن نقول إن الله قادر على أن يفعل ما يشاء فعلا اختياريا يستوي على العرش ينزل للسماء الدنيا يكلم من شاء يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد نعم وما أشبه ذلك وإن أراد بقوله خص العقل ذاته فليس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفني نفسه أو لا يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر أن يعدي مياده معنى هو ما يقرب اليد لكن نقول آسى التمثيل إن أراد ذلك فقوله فمراده صواب ولفظه خطأ مراده صواب لكن لفظه خطأ معنى قولنا مراده صواب أن الله عز وجل لا يفني نفسه ولا يترف شيئا من صفاته ولكن لا نقول إن هذا لأنه غير قادر عليه بل نقول لأن هذا شيء مستحيل شيء مستحيل مستحيل أن الله يفنى. مستحيل أن الله تعالى يتلف شيئا من صفاته هذا شيء مستحيل والقدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن أما الشيء المستحيل فهو على اسمه لا شيء لأن لاحظوا أن الشيء المستحيل وصفه الحقيقي أنه لا شيء لأنه مستحيل وإذا كان مستحيلا فتصوره مستحيل ووجوده مستحيل فإذن هو لا شيء ولذلك يخطئ خطأ فاحشا فادعا عظيما من يقول إن الله قادر على أن يخلق مثله ولكن لم يرد أعوذ بالله هذا لولا أن صاحبه جاهل لكان يكفر بهذا الشيء نعم لأن هذا أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق بأي حال من الأحوال لو لم يكن من البينون بينهما إلا أن هذا قديم يعني أزلي وهذا حادث فلا يمكن أن توجد المماثلة إطلاقا لا نقول هو قادر على خلق المثل لكنه لا يريد كما هو قادر على الظلم لكنه لا يريد لأن الله قال وما الله يريد ظلم للعباد ولا وقال ليس كمثله شيء لم يقل لا يريد مثله شيء شيئا قال ليس كمثله شيء وفرق بين التعبير والتعبير المهم أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن القدرة لا تتعلق بمثل هذه الأمور المستحيلة لأن المستحيل ها؟ لا شيء ليس بشيء حتى يفرض وجوده وإذا فرضه الذهن ف... فأين هو في الخارج لا يوجد نعم يقال إن الشيطان سلطان الشياطين كبيرهم قال له جنوده ذات يوم لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد والعابد قد يكون أكثر عبادة من العالم قال لأن العابد لا, لا أثر له عبادته خاصة به ما ينفع الناس لكن العالم ينفع ينفع الناس ويدافع عن دير الله وإذا شئتم ضربت لكم مثلا قالوا طيب قاله بأرسل للعابد نبدأ بالعابد أولا أرسل للعابد شيطانا وقال له للعابد هل يستطيع ربك أن يخلق مثله قال نعم يستطيع إن الله على كل شيء قدير وفرح العابد بهذا الجواب رجع الجندي إلى سيده قال, قال كذا وكذا قال كفر كفر بذلك لأنه الآن كذب قول الله ليس كمثل شيء واعتقد أن الله عز وجل حادث يعني مخلوق لأن لا يماثل المخلوق إلا ما كان مخلوقا طيب قال نرسله مرة ثانية أرسله مرة ثانية قال له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة بيضة التجاجة السماوات والأرض كلها العهب تكوز أبداً ما يستطيع ما يستطيع جعلها في بيضة قال هذه بعد بلية أخرى نعم فأرسل إلى العالم قال له هل يستطيع أن الله يخلق مثله قال هذا شيء مستحيل ليس كمثل شيء هو السميع بصير قال نجأ ولا لا طيب قال هل يستطيع أن الله يجعل السماوات الأرض في بيضة قال نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم وطبعا هو إذا أراد الله عز وجل شيئا كبر البيضة هذه وصغر السماوات ودخلن فيها نعم والله على كل شيء قدير المهم أننا, أننا نقول إن هذا العموم لا يستثنى منه شيء أبدا والعقل الذي زعم من زعم أنه يخصص هذا العموم نقول إن هذا أصلا ليس بداخل فضلا عن أن يخرج بتخصيص طيب فإذا قال قائل نسمع كثيرا ما يقول الناس إنه على ما يشاء قدير إنه على ما يشاء قدير الحصر كأنه لا يقدر على الشيء إلا إذا شاء وأما ما لا يشاءه فليس قادرا عليه ولهذا قال بعض العلماء إن هذا التعبير يوحي برأي القدرية برأي القدرية وش هذا رأي القدرية تعرفون أية القدرية يقولون أفعال العباد غير مقدورة لله والإنسان يفعل الفعل مستقلا به ما يقدر الله على أن يمنعه ولا أن يحث إذا كان لا يقتل على في العبد لازم من ذلك أن لا يشاء لأنه إذا قلنا أنه على ما يشاء فقط قدير ومشيئة الله لا تتعلق بفي العبد إذن هو غير قادر عليه وغير قادر عليه فإن قلت إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي قال الله له هنا وهو من أهل جنة قال الله له إني على ما أشاء قادر فالجواب أن هذا أن هذا الحديث إنما وإنما قاله الله عز وجل بعد أن فعل الفعل فكأنه قال هذا الفعل وقع في مشيئتي وأنا قادر عليه وليس هذا كالوسط المطلق غير المقيد كما في قول كثير من الناس إنه على ما يشاء قدير ولهذا إذا أردت أن تختم الدعاء لا تقل إنه على ما يشاء قدير قل إنه على كل شيء قدير كما قال النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ما قالوا إنك على ما تشاء قدير وليس لنا أن نخرج عن التعبير الذي اختاره الله لنفسه وصفا ولا عن التعبير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه وسيلة. لأن قولهم إنك على كل شيء قدير هذا توسل الله عز وجل بقدرته أن يتم لهم النور يوم القيامة واختاروا التوسل بالقدرة لأن, الذين لأن المنافقين نعم ينطفئ نورهم يوم القيامة وكفار ليس لهم نور فاختاروا وصف القدرة التي يحصل بها التغاير بين حال المؤمنين وحال الكفار. طيب. ط فلما فلما أي آية؟ ما في آية بهذا بهذا ال هذا الحديث؟ لا تقريباً. لا لا لا ما فيها ولكن ترى السؤال ما بعد جاء الظاهر. الأسد ما جاء ما جاء وقتها. خلوه إن شاء الله حتى يجي وقت الأسد. طيب فأما تبيله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ناخل الفوائد ولا نبدأ بالثانية الفوائد طيب قال الله جعل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخره في هذا بلاقة القرآن حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة على الأمور العظيمة لأن كل الآيات الثلاثة اللي قبلها واللي بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على الإحياء على إحياء الموتى. لأن إبراهيم في ال الآية الأولى وسقىال ربي الذي يحيي ويميت. ففيه بلاغة القرآن حيث يكرر إيش المعاني على ما يحتاج إلى إلى التر إلى التكرار فيه من الأمور الهامة. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة إذا لو كان هذا من الأمور المهمة فكان الله يبين ذلك يقول فلان ويبين القرية ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص ومن فوائدها أيضا إطلاق القرية على أيش على المساكن لقوله وهي خاوية على عروشها مع أن في احتمالا أن يراد بها في هذه الآية المساكن والساكن لأن كونها خاوة على عروشها يدل على أن أهلها أيضا مفقودون وأنهم هالكون ومن فوائد الآية الكريمة قصور نظر الإنسان قصور نظر الإنسان وأنه ينظر إلى الأمور بمعيار رحمك الله بمعيار المشاهد المنظور لديه يقول هذا الرجل قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فكونك تجد أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغيير وكم من أشياء قدر الناس فيها أنها لن تزول ثم تزول كم أناس أملوا دوام الغناء ودوام الأمن ودوام السرور ثم ثم أعقبه ضد ذلك وكم من أناس كانوا على شدة من العيش والخوف والهموم والغموم ثم أبدرهم الله تعالى بشيء آخر جديد نعم ما ما ما يحكم عليه بشيء دائما الإنسان يستبعد على الشيء وليس بيستبعد معناه أنه يرى أن الله لا يقدر لكن يستبعد حسب نظره أن تعود هذه القرية إلى ما كانت عليهم من قبل هل سحل الإنسان يقول هذا الأخوة؟ نعم نعم نعم يقول بعيد أن الله سبحانه وتعالى يكون كذا الرسول قال فأنا يستجاب لذلك استبعد أن يستجيب الله لهذا له الرجل الذي وصفه نعم محمد ومن آيات إقرأ لها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير نعم إذا شاء متعلقة بجمع يعني وهو على جمعهم إذا شاء فهو نظير الحديث الذي أشرنا إليه يعني علقت المشيئة بفعل القدرة بشيء معين فيقال المثل إن الله إذا شاءه صار وحصل بخلاف ما إذا جاءت القدرة وصفا لله عز وجل مطلقا فلا تقدر بالمشيئة فإذا علقت القدرة بفعل معين فلا مانع من أن نقول نعم إن الله إذا شاء هذا الشيء قدر عليه والمعنى أنه لا يعجز عنه وإنما يد... الذي يمنع من وجوده هو عدم إيش المشيئة فإذا وجدت المشيئة فالقدرة حاصلة هنا إيه وإيش هو الفرق يقول ما الفرق بين قوله ليس كمثل شيء وما الله رضا من العباد مستحيل أي غير مستحيل من الله أي؟ غير مستحيل يعني اين نزل ويقول وما وما الظلم. ما الله يريد وما يريد الظن ما يريد لكن لو فعل لو شاء لا لكن قد عن نفسه نعم نفى إرادته نفى إرادته حرمت أحسنت حرمت الظلم حرام تحريم الظلم مع الناس يقتضي أنه قادر عليه ولا غير قادر يقتضي هو الآن غير لا يمكن أن يقع الظلم لا لأنه ممتنع ولكن لأن الله لا يريده لكمال, <تصفيق> لكمال عدله <تصفيق> كمال عدله <تصفيق> مستحيل بخبر الله لا مستحيل لذاته مستحيل بخبر الله أنه لا يريده ولكمال عدل الله لكن ليس كمثل شيء هذا مستحيل مطلقا كفر أصبر يا أخي مستحيل مطلقا لا يمكن نعم عشان الله كان هذا نعم لو اراده الله ان هذا الحديث لما كان هذا الرجل الذي خاطبه الله تعالى بعد خروج الناس تبعد هذا الشيء استبعد هذا الشيء ان يكون. قال الله إني على ما أشاء وقادر يعني فأنا ما ما دونت شئته فأنا قاضي عليه <تصفيق> لا لا أول العبارة عبارة في على لا لا لو أن رجلا حكى لنا قصة وقال إن الله فعل كذا وكذا فقلنا كيف هذا قال نعم إن الله قادم على ماشاء قلنا هذا تعبير سليم لكن يأتي بها وصفا عاما لله ثم يقول على ماشاء وحديث لا يصح هذا يعني في مقام في مقام في شيء معين إذا أردنا أن نصف الله بها على سبيل الإطلاق ما نقيدها بالمشيئة، وإذا أضافناها إلى شيء معين واقع بمشيئته نقول ما شاء الله لا يمكن أن يعجز عنه هنا. قال هذا بس هم عنده من إن العقل دل على إرادته بالتخصيص، والعقل دل على الخلق بالإيجاب. أو أو القدرة. نعم. ثم الإرادة الخاصة. لا لا ما هو قصدهم يعني إن, إن هي تفعل هي بدون الله لأن الله العامة بتفعل الله هو اللي يفعل بهذه الصفات هو نعم سياق الآية يرجح أنه استبعد هذا. هنا. لا ما ما بالظاهر ما بالظاهر الظاهر إن الرجل يستبعد لكن من غير أن يشك لكن استبعد والإنسان قد يستبعد الشيء ثم يقع الشيء فيعلم الإنسان الراقبات على كل شيء. نعم واقعي. طيب إذا قلت جاء زايدون ثم عمور هذا الترتيب واقعي ها واقعي جاء الوزير ثم عمور فهمت؟ لكن إن من ساد ثم ساد أبوه أبوه ما ذكر لأن أبوه ما يصدق بعده الأهل يعني. في الأهل الأهل. الآن هذه طيب كيف ننشزها كيف ننشرها إذا قلنا كيف ننشرها كيف نحييها فالإحياء يكون بعد كسر العظام ففي الآية ترتيب في الآية ذكري لأن الكسوة قبل الإحياء وذكرت هنا بعد ولا قبل في الآية خلوه يخلو يفكر يا جماعة أنا أناس الواحد الحين أنا أناقش واحد نعم الكسوة الآن ذكرت قبل النشر ولا عقب بعد طيب وهل هي بعده أو قبله إذا كانت نشرها أي نحيها قبل الإحياء إذا كان من شراب. قبل الأحيان. وذكرت بعده من باب الترتيب. الذكري. أما ننشزها ثم نكسوها الترتيب. واقع نعم. طيب. أنا ذكرت في أثناء الدرس إنه قد يق قد يق القائل ننشرها أي ننشر العظام أي نحي العظام. نحيي العظام لأن العظام كانت في الأول ميتة ما فيها حيات اطلاقا فإذا نشرت يعني وحيت بعد أن نشز بعضها على بعض تشبك دخلتها الحيات وعلى هذا فيكون الترتيب ها؟ واقعي لكم هذا في الدرس نعم ما كميز الفعيد يقرأ عليها قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية ويخاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها طيب وشأيكم نقطة يخاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخره في بيان قصر نظر الإنسان حيث يرى أو ينظر إلى المشاهد المنظور لقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بتحديد مدة الموت لقوله فأماته الله مئة عام ومن فوائدها أيضا إثبات الكلام لله عز وجل والقول وأنه بحرف وصوت لقوله قال كم لبست وسبق لنا أن الأولى الأخذ بظاهر القرآن وأن القائل هو الله عز وجل وفيه رد على الأشاعر الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن هذه الأصوات التي تسمع التي سمعها موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرهما ممن كلمه الله هي أشياء أصوات خلق الله عز وجل لتعبر عما في نفسه وأن هذا القول معناه إنكار القول في الواقع إنكار قول من الله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث أمات هذا الرجل ثم بعثه ليتبين له تمام قدر الله ومن فوائدها أيضا جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه وأنه إذا خالف الواقع لا يعد مخطئا منين أخي محمد <تصفيق> نعم لابدت يوما أو بعض يوم معان الواقع كما قال الله عز وجل لابدت مائة عام ومن فوائدها أيضا <تصفيق> من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده بأن يره من آياته ما يزداد به يقينه لقوله انظر إلى طعامك وشرابك المتسنى إلى آخره ومن فوائدها أن قدرة الله عز وجل فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمور حيث بقي هذا الطعام والشراب كم مئة سنة لم يتغير وفيه رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن السنن الكونية لا تتغير من أين يؤخذ؟ من كون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة مئة سنة والرياح تمر به والشمس والحر ومع ذلك فلم يتغير كل هذه المدة فدل هذا على أن على, أن على إبطال قول علماء الطبيعة الذين يقولون إن السنن الطبيعية لا تتغير ومن فوائدها أيضا جواز الانتفاع بالحمر لقوله وانظر إلى حمارك ومنها ثبوت الملكية فيها لأن الله أضافها أضاف الحمار إليه فقال حمارك فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإثبات الملكية يقتضي حلة ثمن إذن معناه ما يجوز بيع الحمولة أهلية؟ لا ما يجوز؟ ما يجوز بيع الحمولة أهلية؟ لا حماس هذا ولكن نقول إذا بيعت للأكل ها؟ فيحرم لأنه هو المحرم أما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال لأن الانتفاع بها حلال واضح؟ إذا هذا لا يعارض الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فإذا اشتري الحمار للأكل فالثمن حرام وإذا اشتري المنفعة فالمنفعة حلال وثمنها حلال طيب. ومن فرائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون عبرة لغيره يعني قد يجعل الله في الإنسان شيئا يحدث له يكون عبرة لغيره لقوله ولنجعلك آية للناس ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى بن مريم ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين آية للعالمين نعم ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي التفكر فيما خلقه الله عز وجل وأحدثه من الكون لأن ذلك يزيد الإيمان حيث إن هذا الشيء آية من آيات الله والآية بمعنى العلامة فإذا ينبغي لنا أن نتدبر في هذا الكون ونتعمل فيه لما فيه من آيات الله التي تزيدنا إيمان ويقينا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه التفصيل الإجمال والتفصيل قال في الأول انظر إلى حمارك مطلق ثم قال في الثاني وانظر إلى العظام كيف ننسزها فيقتل أن نتعمل أولا في الكون من حيث العموم ثم من حيث التفصيل فإن ذلك أيضا يزيدنا في الإيمان ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل جعل اللحم على الحيوان كالكسوة بل كسوة في الواقع لقوله ثم نكسوها لحما ولهذا تجد اللحم يقي يقي العظام الكسر والضرر لأن, لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم الآن لو ضربك شيء مع الفخذ وأثر فيه تجده يبرأ سريعا ويزول الألم منه سريعا لكن لو ضربك على الركبة أو على الساق نعم يتأخر يتأخر طويل يمكن يبقى أشهرا وربما أعواما وأنت كلما لمسه تألمت منه لأن اللحم كسوة للعظام قال الله تعالى فكسونا العظام لحما وهنا قال ثم نكسوها لحما ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لم يتبين له لو غفل لقوله فلما تبين له تبين له ومن فوائده أيضا بيان عموم قدرة الله سبحانه وتعالى القول على كل شيء قدير كل شيء ومنها الرد على القدرية من فوائد الآية الرد على القدرية في أي, ك في أي كلمة على كل شيء قدير كيف ذلك لأن من الأشياء فعل العبد والله تعالى قادر على أفعال العبد وعند القدرية المعتزلة أن الله تعالى ليس بقادر على أفعال العبد لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله والله تعالى للمخلق أفعاله ومن فوائد الآية أيضا الرد على منكري الأفعال أو, أو على منكر قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل من أين توأخذ؟ لا ترى ربما نأتي بالفائدة بعد انتهاء الآية وتكون محل الفائدة موسط الآية لازم بالترتيب أماته الله ثم بعثه فإن هذا من الأفعال الاختيارية والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك يفعل ما, شاء يفعل ما يشاء كل وقت ما شاء فعل وما شاء فلم يفعل ما شاء خلق وما شاء أمات ما شاء أذل وما شاء أعز هذه الأفعال عند الأشاعر ومن نحوهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه ذلك لا تقوم الأفعال بالله عز وجل لماذا؟ قالوا لأن من قامت به الحوادث فهو حادث من قامت به الحوادث فهو حادث ولكن هذا ليس بصواب بل نقول من قامت به الحوادث ووقعت من الأفعال فهو أكمل ممن لا إيش ممن لا يفعل ولا تقوم به الحوادث ما, ما يقدر يحدث شيئا فأنتم إذا قلتم إن الله لا يفعل شيئا بالأفعال التي يتقع بمشيئته من الأفعال التي يتقع بمشيئته فمعنى ذلك أنكم وصفتم الله بالنقص فإن من يفعل بإرادته أكمل من, من يفعل بلا إرادة أو ممن لا يفعل بلا شك والله سبحانه ثابت تثابت له تميع الكمال وقولكم إن الحادث الحوادث لا تقوم إلا بحادث من أين يكون هذه القائدة هذه قائدة باطلة ولا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا عند حدوث الفعل فهنا نحن مثل نفعل الآن فعلا وقد خلقنا ها قبل أن نفعل أولا لا مثلا الواحد منا لنفرض أن رجلا منا له عشرون سنة فعل اليوم فعلا هل فعله هذا الفعل اليوم يقتضي أنه لم يخلق إلا اليوم أبدا إذن إذا قام الفعل الحادث بالله عز وجل لا يقسلزم أن الله تعالى كان معدوما ثم وجد أبدا فالحوادث هذه القاعدة التي أصلوها قاعدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان طيب ومن فوائد الآية أن كلام الله عز وجل بحروف قال لا هذه بأصوات وقلناها من قبل بحروف لأن ما قول القول حروف قال شف كم لبست قال بل لبست مئة عام فانطر إلى آخره كل هذه حروف وقد رفع الله بنفسه بلفظ القول فيكون قول الله عز وجل حروفا ولكن هل هذه الحروف تتغير أو لا تتغير الجواب تتغير لأن كلام الله عز وجل بالقرآن باللسان العربي وحين يخاطب موسى مثلا يخاطبه باللسانه باللسان العبري لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير طيب الصوت المسموع من كلام الله عز وجل هل هو كأصوات المخلوقين لا الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس لكن الصوت لا لأن الصوت صفة الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم قال تعالى الدرس الجديد الآن يشتغلون هذا الجلد من اللحم من أعتقد أن آدم لو قد له رحشت اللحم وجاب لجلد أقبل منه ولا لا ما أقبل هذا عند الجوع يكون حتى الخفاف كل شيء يأكلون عند الجوع المهم الجلد ليس من اللحم لكن الجلد في الواقع إذا لا, يقل لا يقل عظم كما يقيه اللحم ولذلك إذا هزل الحيوان ولا مبق عليه إلا جلد على لحمه كما يقول العامة جلد على لحم تجد عرضنا أن جلد على عظم تجد أن عند الحيوان من الضعف وعدم المقاومة والتعلم بعدنا سبب ما هو ظاهر فالقصوى الحقيقية ما هي في اللحم هنا ما هي لا تكمل الفوائد ما في مانع إذا الإنسان لا أكمل الفوائد ما في مانع إذا الإنسان تبين له من آيات الله عليها أن أن بذلك قال أعلم أن الله لا إله كذا نأخذ القاعدة ألفا ها قوي يلزم هذا هذا أول أنه يلزم من من وجود من من النظر في الآيات يلزم منها العلم واليقين العلم واليقين طيب يحتمل هذا ويحتمل أن الله عليه الحجة نعم ولهذا في القيادة الأخرى قال إيعلام أن الله على كل شيء قدير إنما ما يأخذ منها ما سبق نشرنا إليه وهي بأن نعمة الله على هذا الرجل حيث لم يدعه يهيم في ضلاله وتشككه أو ما أشبه ذلك نعم ماذا تقولون مم. هو يقولون القرينة أنه أماته الله في أول النهار وإحياه في آخر النهار أو يأخذ القرينة من لما رأى القرية خاوها العروسية قال أن نحياه الله بعد موتها هذه يمكن طيب هذا الطعام باقي على على عليه صالح الشر الأكل والشرب لم تسلّف شبه أنه لم تسلّف أم يعني أم في التالي. أما لو قال فكله وشرب قلنا كذلك يعني كأي بس, وليه بس وليه. أيه لكن ما يلزم منه أنه يأكل وشر عم لو قال فكله وشرب قلنا ألف مفرعة على ما قبلها ومعنى ذلك أنه لو تغير فلا يؤكل ولا يشرب يعني هو مقصود النظر إلى, <تصفيق> إلى هذا, الـ هذا الـ الأمر العجيب وهو أن عدم تغجره يخالف للسنن الكونية وهذا الحمار الذي هو أصبر على التقلبات الجوية من الطعام الشراب هو الذي مات وصار عظامه إلى ما شاهد نعم يعني يبدأ على لم من, من قبل جيل. طيب جيل. نعم يعني تعالى يعني في قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير أنه أن يعني منه الفرق بين حيث أن الإنسان ولا الحيوان لو رأى أشياء كثيرة لم يعني يدرك ولو علم يعني ولو رأى أهبي عين لا أعني ما أعني الله هذا فائد تمشي على رأسه بعد لا أعني ما أعني يمكن ردي على جبريه لا بس طهر جبريه ما يمنعه من أن الإنسان يصل إلى العلم لكن على قراءة اعلم هو يمكن أن يرد بها الجبرية لأنه لو كان الإنسان مجبور لكان توجه الخطاب إليه بالأمر والتكليف لغوا وعبثا طي ثم قال الله تعالى ألم ترى نعم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لآخره Fie Ibrahim, kera aten. Ibrahim, wai Ibrahim. Wafie Arini, Airan, kera aten. Arini, wai Arini, disukun Ira. Wafie Awlihin surhun, kera aten, Airan. Surhun, nebehdam, wasirhun, وفي قراءة وفي جز قراءتان أيضا جزءا وجزءا بسكون الزاي فهذه كم كلمة واحد اثنين ثلاث اربع كلمات في كل كلمة منها قراءتان سبعيتان قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم إذ مفعول لفعل محذوف أذكر إذ قال إبراهيم وأرني كيف الرؤية هنا بصريه فتنصب مفعولا واحدا لكن لما دخلت عليها همزة في التعدية صارت تنصب مفعولين الأول أليا والثاني جملة كيف تحي الموتى أولم تؤمن فيها إعرابان مشهوران أحدهما أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليه قوله ولم تؤمن وهذا المقدر يكون بحسب السياق وعلى هذا فالهمزة في محلها والقراءة الثانية والعرابة الثاني أن الهمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر وأصلها وألم فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها وذكرنا أن هذا الإعراب أسلم وأسهل أسلم لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس هو المراد وأسهل لألا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا طيب وفي قوله صرهن بالضم من صار يصور وبالكسر من صار يصير طيب وفي قوله يأتيناك سعيا الفعل هنا مرفوع ولا مزوم، هاه؟ وعلى كل حال مبني. لكنه في محل جزم ولا في محل رفع هاه؟ في محل جزم على أنه جواب الطلب. نعم. <تصفيق> هذه هي القصة الخامسة التي فيها إحياء الموتى في هذه الصورة. أليس كذلك هذه الخامسة والأولى في بني إسرائيل والثانية لا لا لا لا في القتيل من بني إسرائيل في قصة البقرة والثالث نعم ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ولو من حذر الموت لا يا أخي ما فيه والرابعة في قصة الذي مر على قرية وإخاوة ناروشيا والخامس هذه الآية كلها فيها إحياء الموتى في هذه الدنيا فيكون فيه آية ظاهرة على في الرد على المنكرين للبعث نعم وسيأت إن شاء الله في الفوعدة قال وإذ قال إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب الثالث للأنبياء كان الأول آدم والثاني نوح والثالث إبراهيم كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وقال في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين وآدم معلوم أنه أبو البشر طيب قال ربي أرني كيف تحيي الموتى ربي مبتدى إن أخطعته فأقوموني ربي مبتدا ربي منادى أين حرف النداء محذوف محذوف للعلم به طيب ربي حين نعرف أن المنادى يكون منصوبا يا بخاري ويكون أحيانا مبنيا على الضم وهذا لا منصوبا ولا مبيع عظم زيد وهذا منها اسمها هذا منادى مضاف مناطر المتكلم ويال المتكلم هنا محدوفة وضيقة الكسرة ما هي عنها دنيا عليه طيب إذن كيف نقول في عرابة نقول ربي منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوف للتخفيف منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة مناسبة وقوله ربي أرني يعني أرني بعيني حتى أرى في لغة العامية نقول ورم نعم. نقول أرني يعني اجعلني أنظر وأرى بعيني كيف تحيي الموتى سؤال هنا عن الكيفية مهم عن الإمكان لأن, لأن إبراهيم لم يشك في القدرة لكن أراد أن يعرف الكيفية كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم وصاروا ترابا وعظاما كيف يحييهم نعم فالسؤال إذن عن الكيفية لا عن معنى الإحياء لأن معنى اللحية عندهم معلوم والسؤال عن الكيفية وقول كيف تحيي الموت هل مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي موت يكونون أو أن المراد به الموت من بني آدم فضرب الله له مثلا الطيور الأربعة إذا نظرنا إلى اللفظ الموت وجدنا أنه يعني أي أحد أو أي شيء يحيه الله عز وجل فقد أراه قال الله تعالى له أولم تؤمن يعني ألست مؤمنا وهذا الاستفهام للتقرير ويسأل للإنكار أو للنفي فهو كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك أولم تؤمن يعني أو قد آمنت هذا للتقرير تقرير إيمان على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال بلا مقررا لهذا الشيء وقول التؤمن فسر كثير من الناس الإيمان في اللغة بالتصديق فقال الإيمان في اللغة التصديق وهذا التفسير ليس بدقيق لكنه تفسير بما كتفسيرهم الريب ها بالشك وتفسيرهم الرهن بالحبس وتفسير قولهم أن تبسل نفس أي تحبس وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم وإلا ففي الواقع أن بين الإيمان والتصديق فرقا ويدلك على هذا التعدية فالتصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر يتعدى بنفسه وبحرف الجر ويختلف في المعنى إذا عدي بنفسه وإذا عدي بحرف الجر انتبه وأما الإيمان فلا يتعدى إلا بحرف الجر ما يتعدى بنفسه واضح طيب نرجع للتصديق التصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر ومع ذلك يختلف معناه فتقول صدقته أي صدقت المخبر وتقول صدقت به أي بالمخبر ولا بالخبر بالخبر فتغير المعنى بين تعديته بحرف الجر وتعديته بنفسه وتغير المعنى بذلك واختلاف تعدي الفعل يدل على أن بينهما فرقا إذ لو لم يكن بينهما فرقا لكان لكا لتساوى الفعلان أو لتساوت المادتان في التعدي واللزوم انتبه ليش لأن المفسر يطابق المفسر آمن تتعدى بنفسها ولا بحرف الجر تتعدى بحرف الجر وتتعدى بحرف الجر اللام وبحرف الجر ألبا ويختلف معناه انتبه لا تقول آمنته كما تقول صدقته أبدا هذا لا يوجد في اللغة العربية لكن تقول آمنت به وآمنت له آمنت به وآمنت له آمنت به تفيد معنى الإقرار والطمأنينة تفيد معنى الإقرار والطمأنينة ولهذا يقول أقررت به واطمأننت به عرفتم؟ لكن آمنت له تفيد معنى الاستسلام استسلمت له وانقدت له مع الإقرار لأن آمن إن حيث الإقرار ما تتعدى باللام لكن إذا ترمنت معنى الاستسلام تعدت باللام ولهذا كان الإيمان شرعا لا بد فيه من اطمئنان وهو القبول ومن إدعان وهو الاستسلام فصح الآن أن الإيمان لا يصح أن نجعله بمن التصديق على سبيل الإطلاق لهذا المعنى الذي أشرنا إليه لكن لا مانع لا مانع أن نفسره بالتصديق لإنسان نريد أن